معاد بدري قلت لي وش تحر دابت نجوم الليل من جمر ما عادي بدري تدري العمر مر سرقت سنين مننا كيف لحظات سرقت سنين مننا كيف لحظات